أَيَحْسَبُ أَلَّا يَقُدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَلْبَدَ أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْ بِ وَلِسَانَهُ وَشَفَتَيْ بِ وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْ